ب س مكتب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا لله على وعلى آله وصحبه رب أشرف محمد أجمع م الشيخ عبدالكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية إصدار مشترك مع المجموعة أول الأولى وهو عبارة عن المجموعة الأولى. من شرح موطا ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد يقول حدثني يحيى عن مالك عن ش ا م بن ع ر و ة أ ن اباه قال له إ ذ ا كنت في سفر ف إ ن شئت أ ن تؤذن وتقيم فعلت ليحصل لك ا ل أ ج ر و إ ن شئت ف أ ق م ولا تؤذن ل أ ن ه لا خلاف ل م ش ر و ع ي ة ا ل إ ق ا م ة في كل حال قال ابن عبد البر و كان عروه يختار لنفسه أ ن يؤذن بفضل ا ل أ ذ ا ن في السفر و الحضر و ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ش ك ا ل إ ي ش ا ل إ ش ك ا ل أن الحرج موجود على بعض الناس لكن ل م ش ك ل ة ان ع ا م ة الناس يصلون ي في الرحال ثم يركبون ا ل س ي ا ر ة ثم يطرد ل يصرلون في الرحال و يجمون العشاء مع المغرب ثم بعد ذلك ي شغلنا ل س ي ا ر ا ت و يروحون يمين و يسار و أ س و ا ق ما ب ك ا ف ه ي ماذا عنه نعم هي تحيى هذه ا ل س ن ة عند اذا وجد سبب لكن ليس م ع ن ا هذا النقود صلوا في الرحال ثم يلا يمين ويسار واستراحات و أ س و ا ق ل الصلاه ا ا ل ة أ م اهم ل ل ص ا ة أ ف إ ذ ا وجد الحرج الذي هو السبب وجدت ا ل ر خ ص بلا شك ولو كانت على هذا الحرج على أ ك ث ر الناس ولو لم تكن على جميعهم ف ا ل ر خ ص ة إ ذ ا نزلت عمت هي ا ل آ ن مهجوره ما سمعت بها إ ط ل ا ق ا قال يحيى سمعت مالكا يقول لا ب أ س أ ن يؤذن الرجل وهو راكب قال ابن عبد البر كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل ليقيم يؤذن ع لان ى ل ب ع ي ي ر و ز ل ل ي ق ا م ه اليها ا ل ص ل ا ة والصلاه لا تصح على ا ل د ا ب ة عن ا ل ف ر ي ض ة و اختار الحسن أ ن يؤذن و يقيم على راحلته ثم ينزل فيصلي يقول ولا أ ع ل م خلافا في أ ذ ا ن المسافر راكبا و كره او عطاء إ ل ا من ع ل ة أ و ض ر و ر ة يؤذن ه راكب لازم الأذان من راكبك ا أن ي و ن جالسا من لازم ا ل أ ذ ا ن راكبا أ ن يكون جالسا ل أ ن ه معروف مو ر واقف على الدابه يمكن أ ن يقف على الدابه لا ما يمكن يعني من لازم ا ل أ ذ ا ن راكبا لا ت ت ص و ر م س أ ل ة سيارات و ك أ ن ك في بيتك او في غرفتك لا و كره ا ل إ م ا م مالك رحمه الله و له زاعي أ ن يؤذن قاعدا و أ ج ا ز ه أ ب و ح ن ي ف ة و في الصحيحين أ ن ه صلى الله عليه و سلم قال يا بلال قم ف أ ذ ن قال ابن منذر اتفقوا على القيام من ا ل س ن ة قم ف أ ذ ن ل ا ل قول قم ف أ ذ ن هل هذا نص في القيام ل ل ت أ ذ ي ن أ و أ م ر ب ا ل ت أ ذ ي ن من قيل بهذا و هذا م ن م من قال لا د ل ا ل ة فيه على القيام حالنا لانه قال قم فأذن قلنا الواحد قم يا أ خ ي أ ذ ن و راح و جلس هناك امتثل ا ل أ م ر و لما امتثل وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب أ ن ه كان يقول من صلى ب أ ر ض ف ل ا ت ب ز ي ن ة حصى جمها ع فلا ك ح ص ا وهي القفر البر من صلى ب أ ر ض ف ل ا ت صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك هل هذان الملكان هما الحافظان أ و غيرهما من صلى بالسياق سياق مدح بلا شك السياق سياق مدح والقول ب أ ن ه م ا هما الحافظان يعري النص عن هذا المدح والملك الذي عن شماله نعم ماذا يكتب كتب السيئات و ا ل آ ن السياق سياق مدح ونقول له أ ن ت تراقب في صلاتك في الفلات لتكتب حسنتك وسيئاتك نعم هذا يضعف القول ب أ ن ه م ا الحافظان بل ل السياق ظاهر في أ ن ه لو صلى منفردا في أ ر ض ا ل ب ل ا ه ف ك أ ن ه صلى في ج م ا ع ة ف إ ذ ا أ ذ ن و أ ق ا م أ و أ ق ا م فقط و او هنا الشك أ و التقسيم صلى وراءه من ا ل م ل ا ئ ك ة أ م ث ا ل الجبال أ م ث ا ل الجبال و في هذا الخبر دليل على أ ن ا ل ج م ا ع ة ا ل ك ث ي ر ة أ ف ض ل من ا ل ج م ا ع ة التي دونها في الكثره و إ ل ا فلا فائده لهذا ا ل م ص ل ب ذلك ك ل ي يقول ا بن عبد ا ل ب ر هذا مرسل له حكم الرفع مرسل له حكم الرفع كيف مرسل له حكم الرفع ا ل إ ر س ا ل وصف ل ل إ س ن ا د نعم ارسال ل إ انقطاع في ا ل إ س ن ا د يقابله الموصول مرسل له حكم الرفع نعم ما في شك ان هذا لا يقال من ج ه ة ا ل ر أ ي لكن كونه عن تابعي ك أ ن سعيد بن المسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب أ ن مثل هذا لا يقال ب ا ل ر أ ي ف إ ذ ا قال سعيد بن المسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل مرسل من وجه باعتبار أ ن ه رفعه التابعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو له حكم الرفل ا لانه لا يقال من ج ه ة ا ل ر أ ي وقد روي موصولا ومرفوعا أ خ ر ج المسائي عن طريق داود بن أ ب ي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان الرجل في أ ر ض ف ي ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة صلى خلفه م ل ك ا ن ف إ ذ ا أ ذ ن و أ ق ا م صلى خلفه من ا ل م ل ا ئ ك ة ما لا يرى طرفاه يركعون بركوعه و يسجدون بسجوده و يؤمنون على دعائه وراه سعيد المنصور بن منصور بن أ ب ي شيبه والبيهقي من طريق سليمان ا ل ت ي م ي عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا تعرض فيه الوقف والرفع لكنه لا يقال من ج ه ة ا ل ر أ ي الذي يقيم اثنين والذي يؤذن ي ق ي م أ م ث ا ل الجبال إ ي ه ل أ ن هذا كله فضائل ما هو ب ا ل ز ا م ولذا يقول ف إ ذ ا أ ذ ن و أ ق ا م أ و أ ق ا م نعم من صلى ب أ ر ض فلاه يعني اثنين هذا لمن صلى بدون إ ذ ن ولا إ ق ا م ة لكن إ ذ ا أ ذ ن و أ ق ا م أ و أ ق ا م فقط صلى وراءه ل أ ن النص الذي معنا على التنويم ن صلى أ ذ ن و أ ق ا م أ و أ ق ا م فقط لكن الحديث الموصول إ ذ ا كان الرجل في أ ر ض فين فاقام ا ل ص ل ا ة صلى خلفه ملكا أ ق ا م و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نجعله مع الخبر السابق يعني إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نوفق بينه و بين الخبر السابق حملنا ا ل إ ق ا م ة في الخبر الثاني ف أ ق ا م ا ل ص ل ا ة يعني أ ق ا م ركوعها و سجودها و ص ل ه ا كما أ م ر ل أ ن ه أ ق ا م لها إ ق ا م ة لكي يلتئم الحديثان ظاهر و مب ظاهر لا ع ل ا ق ة الاذان و ا ل ا ق ا م ة ب ا ل ص ح ا ه ا ل ص ل ا ة صحيح عند ع ا م ة ا ل ا ع ل م و لو لم يؤذن و لم ي ق ب ل لكن من أ ذ ن فهو أ ك م ل و ا ل إ ق ا م ة اكد و ا ل ا ق ا م ة اكد و منهم من يقول بوجوبها على المنفرد لكنها س ن ة م ؤ ك د ة عند ع ا م ة اهل ا ل و المراه حكم حكم من ما ماذا نقول أ ي ه م أ ف ض ل ج م ا ع ة الناس و ج م ا ع ة ا ل م ل ا ئ ك ة نعم ج م ا ع ة الناس هي ا ل أ ص ل هي ا ل أ ص ل التي رتب على ا ل أ ج ر ا ل خ م س ة و العشرين و إ ن كانت ا ل ص ل ا ة في ا ل ف ل ا ت كم خمسين لكن هم معناه انه يطلع يترك ا ل ج م ع ة و الجماعات بيدرك الخمسين هل ينتظر هذه المحطات و يصلي في ا ل ف ل ا ت إ ي ه لكن ا ل أ ج ر متفاوت ا ل أ ج ر متفاوت وعظم ا ل أ ج ر يقصد له المسلم هذا ا ل أ ص ل أ ن المسلم يقصد عظم ا ل أ ج ر ل أ ن ه يبحث عن هذه الاجور لا هم م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في شخص مسافر دخل وقت ص ل ا ة الظهر وبقي على ا ل م ح ط ة خمسين كيلو نعم بيدرك ا ل م ح ط ة في الوقت ويمكن يدركهم ع الاقامه مع إ ق ا م ة صلاتهم أ و بيدرك بلد مثلا بيدخل بلد على وقت ا ل ا ق ا م ة ان نقول ا ن ت ظ ر حتى تدخل هذا البلد و تصلي مع الناس أ و نقول صلي ب ا ل ب ل د و ح ص ل على هذا ا ل أ ج ر و لا شك أ ن عمل ا ل أ ر ف ق ب ا ل إ ن س ا ن من مقاصد الشرف اذا كان ا ل أ ر ف ق به أ ن يصلي حالا ً و في ا ل ف ل ا ت يصلي و إ ذ ا كان ا ل أ ر ف ق به أ ن ينتظر حتى يصل الى البلد و يصلي مع الناس كوني أ ر ف ق به أ و أ د ف أ في مسجد مثلا ً و ا ل ف ل ا ت فيها براد أ و العكس قد يكون البلد حار فلا تنفه له ف لا شك أ ن ا ل أ ر ف ق بالمسافر و بالمسلم عموما هو من مقاصد الشعر اذا كان يسمع النداء لا بد أ ن ي ج ي إ ذ ا كان لا يسمع النداء يصلي مفرد. نعم. نعم. فأبو قدر من ف ر فرد ب و ق د السحور ا ل من ن ا مالك عبد الله ديناران الله عمران الله عنهما الله الله قال ء أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد عبد بن بن رضي إ ن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أ م مكتوم عم مالك بن عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أ م مكتوم قال وكان ابن أ م مكتوم رجلا أ ع م ى لا ينادي حتى يقال له أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت باب السحور النداء مالك قدر يقول حدثني يحيي من عن عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن بلالا ينادي بليل ينادي أ ن يؤذن بليل يعني فيه في الليل والباء ت أ ت ي بمعنى فيه التي هي ا ل ظ ر ف ي ة تقول لزيد أ ي ن أ ب و ك قل بالمسجد يعني فيه إ ن بلالا ينادي بليل يعني قبل طلوع الفجر قبل طلوع الصبص فكلوا واشربوا حتى ينادي أ ب و أ م مكتوب اسمه عمرو وقيل كان اسمه حسين فسماه النبي عليه الصلاه ة والسلام ا ل ل عبد الأعمى الذي نزل أ فيه أو بسببه العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام بسببه ع عليه ت ا الصلاة ا ب للنبي ل و عبس و تولى ان جاءه ا ل أ ع م ى بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ب ن ام مكتوم في الحديث الذي يليه قال وكان ب ن ام مكتوم رجلا أ ع م ى لا ينادي حتى يقال له أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت في هذا الاعتماد على الصوت ا ا ل ع تقليد م ا الصوت د على و ت المؤذن إ ذ ا كان ث ق ة في دخول الوقت في حل ا ل ص ل ا ة في حل ا ل أ ك ل في تحريمه يقلد إ ذ ا سمع صوته ولو لم ير ى شخصه وجماهير أ ه ل العلم على ص ح ة ا ل ر و ا ي ة من وراء حجاب إ ذ اذا عرف الصوت إ عرف الصوت و أ م ن التقليد فتصح ا ل ر و ا ي ة شعبة من الحجاج ومن أ ه ل التحري بل التشديد في هذا الباب يقول لا تصح بروايه المراه حتى ترى الشخص ت أ ك د لا يكون الذي يحدثك من وراء الحجاب شيطان لكن لو قلنا بهذا القول ما قبلنا أ ذ ا ن المؤذن لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ذ ا ن لا يمكن أ ن يطيقه الشيطان ولا يمكن أ ن ت ل ب س به فتدي م س أ ل ة ا ل ر و ا ي ة س أ ل ة ا ل ر و ا ي ة عن أ م ه ا ت المؤمنين يروى ورائه عنهن من ورائه حجاب ه ذ ا معروف وغير ذلك ف ا ل ر و ا ي ة من وراء حجاب ص ح ي ح ة ش ر ي ط ة أ ن يعرف الصوت معرفه لا إ ش ك ا ل فيها لا مراه فيها و أ ن يؤمن التقليد ل أ ن بعض الناس يجيد التقليد وقل مثل هذا في الاعتماد على الخط إ ذ ا عرف وميز بين الخطوط حيث لا يشك أ ن ه خط فلان يعمل به على أ س ا س أ ن ه ل ي ش وجاده وجاده والوجاده إ ح د ى طرق التحمل فيها أ ي ض ا جواز أ ذ اذان ن من الأعمى كراها جواز أ غير ا ل أ ع م ى من غير كراهه ونقل عن ل ى أبي ح ي ف أن أ ذ ا ن ا ل أ ع م ى لا يصح وتعقبه بعض ا ل ح ن ف ي ة ب أ ن ه خلط على ابي حنيفه وهذا الذي نجزم به لا يمكن أ ن يقول ابو حنيفه لا يصح أ ذ ا ن ا ل أ ع م ى نعم في المحيط المحيط عند ا ل ح ن ف ي ة كتاب كبير في ف ك ا ل ح ن ف ي ة نعم يكره اذان ا ل أ ع م ى ما السبب في ذلك أ ن ا ل أ ذ ا ن مبني على على م ش ا ه د ة العلامات التي نصبت ل م ع ر ف ة ا ل أ و ق ا ت تسمع ب ا ل أ ذ ن أ و تدرك بالحواس غير البصر لا ما يمكن لا بالبصر لكن ت أ ذ ي ن ابن أ م مكتوم في عهده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ق ر ا ر ه على ذلك د ل على جوازه من غير كراهه و حدثني عن مالك عن بن شياب عن سالم بن عبد الله في ر و ا ي ة القعنب ي عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان بلالا ينادي بليل, بليل و الاسلوب يدل على أ ن ذلك كان ديدنه انه ينادي بليل يعني عاده ت مستمره فكلو يشرب حتى ينادي ابن أ م مكتوم فانه لا ينادي إ ل ا مع الوقت و جاء في ر و ا ي ة أ ن ابن أ م مكتوم ينادي بليل فكلو يشرب حتى يؤذن بلال و قال بعضهم إ ن ه من قبيل المقلوب من قبيل المقلوب لكن لا يمنع أ ن يكون ا ل أ ذ ا ن ن و ب نعم مره يؤذن بلال بليل و هذا هو الكثير الغالب و قد يؤذن ابن أ م مكتوم قبل بلال فكل واشرب حتى ينادي ابن أ م مكتوم قال جزم ا بن قدامه ب أ ن القائل ا بن عمر الراوي قال و كان ابن أ م مكتوم رجلا اعمى و في ر و ا ي ة ا ل إ س م ا ع ي ل ما يدل على أ ن القائل ا بن شهاب كان ابن أ م مكتوم رجلا أ ع م ى و هذا فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من ع ا ه ا العماء العرج عه العور الحول غير ذلك كلها ع ه ا ت كتب التراجم بل في الطرق طرق الروايات يذكر ا ل أ ع ر ج ا ل أ ع م ى ا ل أ ع و ر ا ل أ ح و ل كثير عند أ ه ل العلم فيجوز إ ذ ا ترتب على ذكر ذلك م ص ل ح مصلحه التعريف بالشخص و لم يقصد به ش ي ء و لعيبه ا يجوز لا ينادي حتى يقال له أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت يعني دخلت في الصباح كما يقال أ ن ج د و أ ت ه م و أ ظ ل م و أ س ف ر يعني دخل في نجد و في تهام و في الظلام و في الصباح و هنا أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت أ ي دخلت في الصباح هذا ا ل أ ص ل لكن يشكل على هذا أ ن ه لا يجوز ا ل أ ك ل بعد الدخول في الصباح اتفاقا إ ذ ا تيقن ن ان أ الصبح دخل ل أ ن ه لا يؤذن حتى يقال له أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت يعني ت أ ك د ن ا أ ن الصبح قد دخل فهل معنى هذا أ ن ن ا ن أ ك ل حتى يؤذن الماكل و لو دخل ا ل ص ف على ما يفيده الخبر أ و أ ن المراد بذلك قاربت الصباح قاربت الصباح ليكون أ ذ ا ن ه نعم مع دخول الوقت مع دخول الوقت لكن مثل هذا هل يتصور في رجل أ ع م ى لا يرى بل يقال له أ ص ب ح أ و أ ن ه بالفعل دخل في الصباح أ و أ ن ه من م الحرص ي على ص ح ة صيام الصائم يقال ا ب ن ام مكتوم أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت قبل دخول الصباح ل أ ن ا ل م س أ ل ة م ش ك ل ة إ ذ ا قلنا أ ن ه ما يؤذن حتى يدخل في الصباح و يتبين الصباح و ناس ب ي أ ك ل و ن بعد طلوع الصبح مع انه لا يجوز ا ل أ ك ل بعد ط ل و ع الصبح اتفاقا فهل معنى أ ن ه يقال له أ ص ب ح ت ن ي قاربت الصباح أ و أ ن ك دخلت في الصباح بالفعل هذا ا ل أ ص ل في ا ل ك ل م ة دخل بالفعل لكن لنوفق بين النصوص إ ن كان متهيا ئ ل ل أ ذ ا ن قبل الصبح ف إ ذ ا قيل له أ ص ب ح قال الله أ ك ب ر هذا ما فيش ك ا ج ب لكن المتصور انه جالس ياكل ف إ ذ ا قيل له أ ص ب ح أ ص ب ح قام ف ا ذ ا مثل هذا يلزم عليه أن يأكل ان ل ا س نعم حتى أنه حتى ي أ ك ل الناس بعد طلوع الصبح ظ ا ه ر لهم ظاهر لكن اللفظ الثاني اللفظ الثاني لم يكن بينهم الا أ ن ينزل هذا و أ ص ع د هذا نعم هذا مرفوع أ و هذا من قبل الراوي ل أ ن قوله كلوا واشربوا حتى غ ا ي ة يعني إ ذ ا أ ذ ن بلال كلوا واشربوا المعنى هذا أ ن ا ل م س أ ل ة أ م ر يا س ي ر ي د ل على أ ن فيه ف ر ص ة ل ل أ ك ل بين ا ل أ ذ ن ي ن هذا ما يفيده الخبر الذي معنا لكن يبقى أ ن ه اللفظ الذي معنا يشعر ب أ ن فيه ف ر ص ة بين ا ل أ ذ ن ي ن ل ل س ح و ك لكن ليس معنى هذا أ ن السحور عندهم مثل السحور عندنا الناس يحتاجون إ ل ى س ا ع ة ل ل س ح و ر نعم هم ا ل أ س و د ا ي عندهم كان عندهم شيء يسير و لا علق يقول بن عبدالبر لم يختلف على مالك في الاسناد ا ل أ و ل أ ن ه موصول و أ م ا هذا فراه يحيى و أ ك ث ر ر و ا ة مرسلا يعني إ ل ا في ر و ا ي ة القعنبي والبخاري رحمه الله رواه من طريق القعنبي و أ م ا قول بعضهم أ ن البخاري يخرج احاديث مالك من طريق عبد الله بن يوسف ف إ ن ه أ غ ل ب ي لا كلي خرج عن مالك في الموطا من طريق عبد الله بن م س ل م كهذا الحديث و سياتي احاديث أ خ ر ى الذي يليه أ ي ض ا ً من طريق عبد الله بن مسلمه القانوني و إ ن كان الغالب أ ن ه يخرج احاديث الموطا من طريق عبد الله بن يوسف و أ م ا مسلم فمن طريق يحيى بن يحيى تميمي و ليس ليثي البخاري ترجم عليه باب أ ذ ا ن ا ل أ ع م ى إ ذ ا كان له من يخبره يعني بالوقت ل أ ن الوقت في ا ل أ ص ل نعم مبني على م ش ا ه د ة وفي الحديث جواز ا ل أ ذ ا ن للصبح قبل طلوع الفجر وجواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد على أ ن لا يؤذن في آ ن واحد لما يكون أ ذ ا ن في اذان واحد انما واحد تلو ا ل آ خ ر وعلى جواز تقليد ا ل أ ع م ى البصير في دخول الوقت جواز تقليد ا ل أ ع م ى البصير أ و تقليد البصير ا ل أ ع م ى كيف صارت كلها م و ج و د ة و البصير ي أ ك ل حتى يؤذن ا ل أ ع م ى أ ذ ا ن ا ل أ ع م ى صحيح صحيح ل أ ن الظاهر ا ن ن ق ل د هذا ا ل أ ع م ى فحق ا ل ع ب ا ر ة أ ن يقال تقليد البصير ا ل أ ع م ى ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل إ ض ا ف ة في إ ض ا ف ة المصدر أ و اسم الفاعل نعم إ ذ ا عقبه في المعنى فاعل و مفعول أ ن يضاف إ ل ى الفاعل يقدم الفاعل لان ح ق التقديم فيضاف إ ل ى الفاعل و هنا أ ض ي ف إ ل ى الفاعل فالاعمى هو المقلد و البصير هو المقلد ل أ ن ه لا يؤذن هذا ا ل أ ع م ى حتى يقال له أ ص ب ح ت أ ص ب ح ت فيقلد هذا الذي قال له و غيره ممن ن يستمر يقلد هذا ا ل أ ع م ى فيقلد ا ل أ ع م ى البصير و البصير ا ل أ ع م ى قالوا في الحديث أ ي ض ا ابن أ م مكتوم منسوب إ ل ى أ م ه ففيه جواز ن س ب ة الرجل إ ل ى أ م ه وهذا في حاله و ا ح د ة إ ذ ا كانت أ ش ه ر من أ ب ي ه و إ ل ا ف ا ل أ ص ل ادعوهم ل أ ب ا ئ ه ويدعى ا ل إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ح ب ا ل أ س م ا ء إ ل ي ه بعضهم قال في ا ل ق ي ا م ة يدعون ب أ م ه ا ت ه و استروحوا الى بقوله جل و علا يوم ندعو كل اناس بامامهم قالوا جمعهم و قالوا ايضا تشريفا لعيسى ابن مريم و سترا ا على اولاد الزنا علموا قولهم قالوا امام جمعهم الذي يميل الى القول و يشرب قلبه اياه و يترجح عنده يتمسك ب باذن شيء و الا امام معروف الامام غير, غير الامهات ا ل إ م ا م غير الامهات بل غير الامات جمع, جمع أ م أم امات في بني آ د م ولذلك ا م ا م احمد يقول الذي يقال له, الذي يقال له ابن علي على كل حال ذ ا كان يكره و أ م ك ا ن ت نسبته إ ل ى أ ب ي ه بحيث لا يخفى على السامع لا يجوز ذلك لكن اذ اشتهر بين الناس واستفاض لكنه نسب إ ل ى أ م ه هو منسوب ا ل آ ن إ ل ى أ م ي سواء سميت أم أ و كنيته لكن ا ل آ ن هو م ن ص و ب إ ل ى أ ب ي ه و لا إ ل ى أ م ه بغض النظر عن كونها م س م ا ت أ و أ مكنات هو م ن ص و ب إ ل ى أ م ه نعم أ ن كلوا واشربوا نعم حمله بعضهم على أ ن ه خاص برمضان و استحباب ذلك في رمضان دون غيره و منهم من قال مطلقا يوقظ نائمكم و هذا مطلوب في رمضان و في غيره لكنه مهجور、الآن. لان الحي الكامل ما تجد فيه م ه الان كنا نسمع ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل في رمضان و ترك ا ل آ ن حتى في رمضان ترك حتى في رمضان فهي س ن ة م ه ج و ر ة سم سم س ا ل الله اليك باب افتتاح ا ل ص ل ا ة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة رفع يديه حذو منكبيه و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان, كان يصلي لهم فيكبرهم كلما خفض ورفع ف إ ذ ا انصرف قال والله إ ن ي لاشبهكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سان بن عبد الله أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في ا ل ص ل ا ة كلما خفض ورفع عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة رفع يديه حذو منكبيه و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع رفعهما دون ذلك عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن ج ا ب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أ ن ه كان يعلمهم التكبير في ا ل ص ل ا ة قال فكان ي أ م ر ن ا أ ن نكبر كلما خفضنا ورفعنا عن مالك عن ابن مالك شهاد أنه انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعه فكبر تكبيره واحده اجزات عنه تلك التكبيره قال مالك وذلك إ ذ ا نوى بتلك ا ل ت ك ب ي ر ة افتتاح ا ل ص ل ا ة وسئل مالك رحمه الله عن رجل دخل مع ا ل إ م ا م فنسي ت ك ب ي ر ة الافتتاح و ت ك ب ي ر ة الركوع حتى صلى ر ك ع ة ثم ذكر انه لم يكن كبر ت ك ب ي ر ة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة قال ي ب ت د ي صلاته ا ح ب إ ل ي ولو سها مع ا ل إ م ا م عن ت ك ب ي ر تكبيرة الافتتاح, عن تكبيرة الافتتاح الافتتاح وكبر في الركوع الأول نوا ذلك عنه إذا بها تكبيرة بها رأيت في الافتتاح مزياً إذا عنه قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيره الافتتاح إ ن ه ي س ت أ ن ف صلاته وقال مالك رحمه الله فيما من ينسى ت ك ب ي ر ة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أ ر أ ه يعيد ويعيد من خلفه ا ل ص ل ا ة و إ ن كان من خلفه قد كبروا ف إ ن ه م يعيدون يقول رحمه الله تعالى باب الصلاة الصلاة تفتتح بالتكبير والمراد بذلك تكبيرة وهي الحنفية والمراد الجمهور وشرط الله تعالى الصلاة الصلاة بذلك الإحرام رحمه ركن افتتاح تفتتح باب عند عند ت ك ب ي ر ة الافتتاح ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ركن عند الجمهور شرط عند ا ل ح ن ف ي ة ما ا ل ف ا ئ د ة من هذا الخلاف نعم خارج ا ل م ا ه ي ة الشرط و الركن داخل الماهيه ايش معنى هذا إ ذ ا قلنا خارج ا ل م ا ه ي ة يكبر ا ل إ ح ر ا م في بيته و ي أ ت ي يصلي في المسجد كما ي ت و ض أ في بيته و ي أ ت ي يصلي في المسجد هل مقتضى هذا القول مثل هذا الصنيع أ و أ ن ه و إ ن كان شرطا عند ا ل ح ن ف ي ة إ ل ا أ ن ه شرط مقارن طيب وش يترتب على هذا الخلاف من ا ل ف و ا ئ د ي ق و لو ل ك ب ر ح ان م ل ل ا ج ا س ثم و ض ع هناك ا مع ه ي ة ا ل ت ب ي ر ت ص ح ص ل ا ت ا ل ح ن ف ي ة لأنه حمل ن ج ا س خ ا ر ج الصلاة و ل ا تصح ع ن د ا ل ج م ه و ر ل أ ن ه ح م ل د ا خ ل الصلاة ل و كبر و ق ا ل ب ن ي ت ه مع ا ل ت ك ب ي ر م ن ن ف ل إلى فرض عند ا ل ح ن ف ي هي ة شرط ويكون ا كما ل ش ر ط للفرض ي ك و ن ا ل ل على ن ف حملات د ويكون ل ه ن عند ا ل حملات الحنابله يجوز ل ل م ف ر د في الوقت المتسع ان يقلب ا ل ن ي ة من فرض إ ل ى نفل لكن العكس لا يجوز يقول حدثني يحيى عن مالك عن م شياب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاسناد هو أ ص ح ا ل أ س ا ن ي عند ا ل إ م ا م أ ح م د وجزم بن حنبل بن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه البري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة رفع يديه ح ذ و من كبره رفع اليدين في ا ل ص ل ا ة حكمه س ن ة س ن ة ب ا ل إ ج م ا ع فيما نقله النووي و غيره إ ل ا ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيره الاحرام ف أ و ج ب رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وروي عن ا ل أ و ز ا ع ي و الحميد ي أ ن ا ل ص ل ا ة تبطل بترك رفع اليدين و ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة كلهم على استحبابه عند تكبيره الاحرام و الثلاثه على استحبابه في المواضع ا ل م ذ ك و ر ة في الحديث واما ا ل ح ن ف ي ة فعندهم الرفع عند تكبيره ا ل ح ر ا م فقط و ا ل ح ك م ة من رفع اليدين لكي يرى ا ل أ ص م ف إ ذ ا ر أ ى ا ل أ ص م رفع اليدين عرف أ ن ا ل ص ل ا ة ب د أ بها ل أ ن ه لا يسمع التكبير واما ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ع م ى الذي لا يرى الرفع يسمع التكبير و أ ي ض ا من الحكم قيل ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى طرح الدنيا كانه إ ذ ا قال هكذا رفع يدك كانه أ ل ق ى الدنيا وراءه و قيل إ ش ا ر ة إ ل ى رفع الحجاب بينه وبين ربه و قيل غير ذلك ا خ و ا لاهل العلم و كلها التماس مواطن الرفع عند ا ل ح ن ف ي ة عند تكبيره ا ل إ ح ر ا م فقط و عند ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة في المواطن ا ل ث ل ا ث ة لتكبيره ا ل إ ح ر ا م و عند الركوع و عند الرفع منه و الشافعيه يقولون بموضع رابع وهو بعد القيام من الركعتين من حديث ابن عمر في الصحيح إ ذ ا قام من الركعتين هذه المواضع ا ل أ ر ب ع ه لكن هل نلزم ا ل ح ن ب ل ي ب أ ن يرفع يديه بعد الركعتين نقول السنه تخالفت ا ل س ن ة الثابت في البخاري من حديث ابن عمر لو قال ح ن ب ل ي و معروف بالاتباع و ليس بمقلد متعصب يدور مع ا ل أ د ل ه و قلنا له هذه ث ا ب ت ة ف الصحيح حديث ب ن عمر نقول له ارفع يديك بعد الركعتين ي و ل لك ل م س أ ل ة س ن ة ما إ ل ا عند الحنابله و ل عند غيرهم نعم ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة فيه حنبلي م ت ب ر نعم لا شافعي ولا حنبلي م ت ع ص يقول له الله هكذا المذهب أ ن ا وجدت كتب المذهب ه ذ ا ما فيها بعد الركعتين م ت ب ر يؤثر النصوص و مع ذ ل ك إ م ا م ه معظم في نفسه مع اتباعه للنصوص لا يغفل إ م ا م ه يعني ما يبعد إ م ا م ه عن ا ل س و ر ة لكن ن ا اريد أ ن اصل إ ل ى شيء وهو و إ ن كان مرفوعا عند ا ل إ م ا م البخاري إ ل ا أ ن الراجع عند ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه م و ق ف م و ق ف هذا تعارض فيه وقف ورفع من إ م ا م ي ن كبيرين يقول صحيح في صحيح البخاري مرفوع وصحيح م ا بيف كاف لكن ا ل إ م ا م أ ح م د يرى أ ن ه م و ق ف هذا من باب التعصب يعني لو لم ير ى ا ل إ م ا م م ح م د أ ن ه موقوف عملت به ح ث على س ن ة الصحابه ا ل م ع ر و ف لكن مقصود ا ل ق ر ا ء الراشدين و اقتدوا بالذين من بعدي ا ل م س أ ل ة في ثبوت الخبر و ت ر ج ي ح بين محمد و ا ل م خ ا ر ي في هذا ا ل ش أ ن لا في الفقه يقول نعم أ ن ا ذلاع ما خفي عليه هذا الخبر و لا خفي على إ م ا م ي لكن الراجح انه موقوف نعم لا يثرب عليه لا يثرب عليه و لا ينتقص بذلك لكن لو كانت ا ل م س أ ل ة ع ا ر ي ة عن الدليل عنده والدليل قلنا لا خ قولكم ا ذ ا ليس أ له حظ من النظر ولذا بعض الناس الذي ن لا ي د ر ك و م مثل هذه ا ل أ م و ر ي ت ط و ل و ن على الائمه بمثل هذه المسائل أ و ل ما يعلق على الزاد إ ذ ا قال وغير الزاد مواطن ر ب ع ث ل ا ث ة عند ت ك ب ي ر ة الاحرام و الركوع الربع م ن يعلق ع ل ى ث ب ت ا ل ص ع ي د كذا نعم ث ب ت ا ل ص ع ي د لكن ا ل إ م ا م إ م ا م نعم القرائن عند البخاري رجحت أ ن ه م ر ف و و القرائن عند أ ح م د رجحت أ ن ه موقوف كل إ ن س ا ن ما يدين الله به اذا ت أ ه ل ا ل إ ن س ا ن للعمل بالقرائن هذا فرض لكن ما ت ت أ ه ل ا ل إ ن س ا ن للعمل بالقرائن إ ذ ا تعارض من القول أ ح م د والبخاري فتتزوج نعم إ ذ ا ت أ ه ل الانسان القرائن هذه م س أ ل ة مفروض منها يا、إخوان. لكن ا ل آ ن في مثل المبتدئ في طلب العلم و ا ل ح ا د ث على وجه الخصوص ماذا يصنع يقلد الامن ا ل آ ن الدعوات ب أ ن تنبذ قواعد ا ل م ت أ خ ر ي ن ونطلع ل م ح ا ك ا ة المتقدمين ونعمل متى ن ص ل إلى أن ن ص ي ر ف ي م ص المتقدمين ف ا نحكم بالقرائن أ ن ا أ ق و ل عندي ب ا ل ن س ب ة لي المرجح هو ما في البخاري ل أ ن ما كتب صحيح البخاري كتاب تلقته ا ل أ م ة بالقبول وتلقي ا ل أ م ة للكتاب بالقبول يرجحه على كل خوف نعم لو تعارض قول البخاري فيما ينقل عنه نقل الترمذي عن البخاري ن ق ل الحديث م ر ف و ع و نقل عدد ونقل عن أ ح م د النقال م و ق و ف هنا الاشكال تحتاج إ ل ى مرجع لكن ما دام قول البخاري في صحيحه الذي تلقته ا ل أ م ه بالقبول لا يعارض به قول أ ح م د أ و غير احمد او أ ب و حاتم أ و الدار القطن أ و أ ي إ م ا م من الغيب لنتلقي ا ل أ م ه بالقبول لهذا الكتاب كاف في ترجيحه و ترجيح ما فيه كيف كنا صحيح البخاري ا ل أ م ة مجمع على أ ن صحيح ا ل ب خ ا ل ي أ ص ح ما يجي أ ص ح مما في صحيح ا ل ب خ ا ل ي قواعد ا ل م ت أ خ ر ي ن يرجحون الرفع ل أ ن مع ا ل م ر ا ف ع ز ي ا د ة علم خفيت على من و ق ف و ق و ل آ خ ر في ا ل م س أ ل ة من ا ل م ت أ خ ر ي ن يرجح الوقف ل أ ن ه هو المتيقن و الرفع مشكوك فيه و هذا يبحثون في زيادات ا ل ث ق ة منهم ن يرجح ا ل أ ح ف ظ منهم ن يرجح ا ل أ ك ث ر م س أ ل ه م خ ت ل ف ة لكن الحكم العام المطرد ض ليس من ط ر ي ق ة المتقدم يقول القول معروف عند ا ل ش ا ف ع ي ة واستحباب رفع اليدين بعد الركعتين هنا يقول نقل الزرقاني في شرح الموت ع الخطاب ي أ ن الشافعي لم يقل به و ل ا ز م على أ ص ل ي في قبول ا ل ز ي ا د ة و نقل عنه م ن دقيق العيد قوله و الصواب إ ث ب ا ت ه ما كونه مذهب الشافعي لقوله إ ذ ا صح الحديث وهو مذهبي ففيه نظر فهذا القول نعم هو مذكور عند الشافعي في كتبهم م ذ ك ر لكن هل الامام قال به أ و لم يقل به م س ت ف ي د عن ذ ا يقول الرسول صلى الله عليه و سلم سمى عبد الله بن مسعود بن أ م عبد في أ ك ث ر موضع رغم انه م ج ت ه ر في ابن مسعود فهل تقييد جواز تسميه بن ام اذا كان أ ش ه ر صحيح و هل الحكم الكرام ل تحريما مباح في قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بن أ م عبد أ و قول شخص لمن يدل عليه من باب ا ل م د ا ع ب ة من باب ا ل إ د ل ا ل عليه من باب يسمون الناس م ي ا ن ه عليه تقول يا ولد ف ل ا ن ة ما لا تقصد بذلك عيبه ا ن ه م تريد ا ل هذا ما يدخل في الخلاف لكن ا ل أ ص ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ف ع له ابيه يقول كان إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة رفع يديه ح ذ و منكبيه يعني مقابل منكبيه والمنكبان ت ث ن ي ة منكب كمجلس مجمع عظم العضد والكتف هنا وبهذا أ خ ذ المنك... اكثر ل أ أ ن الرفع إ ل ى المنكبين وذهب ا ل ح ن ف ي ة إ ل ى أ ن الرفع إ ل ى ا ل أ ذ ن ي ن وقد جاءت ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة بهذا حتى حاذى بهما فروع أ ذ ن ي ن لكن الجمع بينهما ممكن أ ن يحاذي بالمنكبين ظهور الكفرين ويحاذي ب ا ل أ ذ ن ي ن أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع و بهذا تتفق النصوص كان إ ذ ا افتتح الصلاه رفع يدي حذو منكبيه و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع رفعهما كذلك أ ي ض ا و قال سمع الله لمن حمده افتتح الصلاه يعني قائلا الله أ ك ب ر رفع يدي حذو منكبيه و كذلك إ ذ ا ركع و إ ذ ا رفع من الركوع رفعهما كذلك و قال سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد و ي أ ت ي الصيغ ا ل و ا ر د ة في هذا و من يقول سمع الله لمن حمده و من حمد ومن يقول ربنا و لك الحمد فالامام يقول سمع الله لمن حمده و ا ل م ؤ م و م يقول ربنا و لك الحمد و ا ل إ م ا م أ ي ض ا يقول ربنا و لك الحمد ا ل أ ك ث ر على أ ن ا ل إ م ا م يقول سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد و ا ل م ؤ م و م يقول ربنا و لك الحمد و لا يقول سمع الله لمن حمده ل أ ن العطف بالفاء يقتضي انه لا و ا س ط ة بين قول ا ل إ م ا م سمع الله المحمد و قول ا ل م أ م و م ربنا و لك الحمد الشافعيه يقول يجمع بينهما كل مصلين و الحنفيه يقولون يقول ا ل إ م ا م سمع الله المحمد و يقول ا ل م أ م و م ربنا و لك الحمد فلا يقول ا ل إ م ا م ربنا و لك الحمد و لا يقول ا ل م أ م و م سمع الله المحمد و ت أ ت ي المساله إ ن شاء الله تعالى ربنا و لك الحمد وردت على ص ي غ أ ر ب ع اللهم ربنا ولك الحمد الجن بين اللهم و الواو و هذا في الصحيح و إ ن فاه ابن القيم و ربنا ولك الحمد بالواو فقط و اللهم ربنا لك الحمد اللهم فقط و بدونهما ربنا لك الحمد و كان لا يفعل ذلك في السجود الحديث الصحيح و كان لا يرفع يديه إ ذ ا هوى للسجود فالسجود لا ترفع فيه اليدان و جاء في خبر كان يرفع مع كل خفض و رافع قال بعضهم إ ن ه وهم و الصواب كان يكبر مع كل خفض و رافع هل يختلف الرفع ل أ ن ه يقول رفعهما كذلك كذلك يعني لمطلق الرفع أ و لهيئته يعني كما رفع في ت ك ب ي ر ة الافتتاح حذو منكبيه يرفع عند الركوع الرفع منه حذو منكبيه يقول ب ا ل حجر لم يرد ما يدل على ا ل ت ف ر ق ة بينهما بعضهم يقول أ ن ه عند تكبيره ا ل إ ح ر ا م إ ل ى فروع ا ل أ ذ ن ي ن و عند الركوع الرفع منه إ ل ى المنكبين و أ ي ض ا لم يرد ما يدل على ا ل ت ف ر ق ة بين الرجل و ا ل م ر أ ة ف ا ل م ر أ ة كالرجل إ ل ا فيما دل الدليل على اختصاص الرجال به و عن ا ل ح ن ف ي ة يرفع الرجل الى الاذنين و ا ل م ر أ ة إ ل ى المنكبين ل أ ن ه استر لها ل أ ن ه أ س ت ر لها يقول حدثني عن مالك عن ا بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أ ب ي طالب زين العابدين أ ن ه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في ا ل ص ل ا ة كلما خفض و رفع يكبر للركوع يكبر للسجود و رفع ر أ س ه من السجود و أ م ا إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع فيقول سمع الله بن ح م د ه يعني كلما خفض للركوع و السجود لكن كلما رفع لا السجود فقط فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله قال ابن عبد البر لا أ ع ل م خلافا بين رواه الموطا في انسان هذا الحديث علي بن ح س ي ن تابع يرويه عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهو مرسل و رواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن ح س ي ن عن أ ب ي ه موصولا أ ب و ه الحسين بن حليب ن أ ب ي طالب ص ب ق النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و حدثني عمالك ن عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار و حدثني عمالك ن عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار تقدم مرارا ً و أ ن ه أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه في ا ل ص ل ا ة يعني إ ذ ا كبر ل ل إ ح ر ا م و إ ذ ا كبر للركوع و إ ذ ا رفع منه و إ ذ ا قام من الركعتين و حدثني عن مالك عن ا ب شياف عن ابي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أ ي ض ا من الفقهاء أ ن ابا هريره كان يصلي لهم أ ي ل أ ج ل ه م إ م ا م ا يصلي لهم كون يصلي لهم هل في هذا أ ث ر على ا ل ن ي ة نعم يعني يجوز تصلي لفلان نعم أ ن ه يصلي له م ل أ ج ل ه م صحيح لكن أ ق و ل هل إ ذ ا قلت صل أ ن ت صليت لفلان ينصح ولا م ا ينصح نريد أ ن ن أ ت ي ب ا ل ص ي غ ة على وجهه المقبول ش ا ر ح ا نعم هو يصلي ل ه نعم هو لا شك أ ن أ ص ل ا ل ص ل ا ة لله عز و جل و القدر الزائد عن أ ص ل ا ل ص ل ا ة من الجهر من أ ج ل ه م من أ ج ل ي ان يقتدوا به و ي ت م و ا به لو افترضت انك صليت ب ج م ا ع ة مثلا و لا زدت أ ي قدر زائد عن, عن ص ل ا ة ك م ن ف ر د يستفيدون منك ما يستفيد و م م ك ن ف أ ن ت هذا القدر الزائد لهم و ل أ ج ل ه م أ م ا أ ص ل ا ل ص ل ا ة لا يختلف احد ب أ ن ه لله عز و جل كان يصلي لهم أ ي ل أ ج ل ه م فيكبر كلما خفض و رفع كلما خفض و رفع سوى الرفع من الركوع ف إ ن ه يقول سمع الله محمدا ف إ ذ ا انصرف قال والله إ ن ي لا أ ش ب ا ه ك م ب ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني من أ ج ل شهره بالتكبير ل أ ن ه عرف في عهده في آ خ ر عهده من بعض ا ل ص ح ا ب ة وبعض الولاه عدم الجهر بالتكبير ش ا عنهم ذلك فلما جهر بالتكبير صار أ ش ب ه ه م ص ل ا ة من النبي صلى الله عليه و سلم ل أ ن ه يجهر بالتكبير بل اثر عن بعضهم ترك التكبير فضلا عن الجهر به ولا شك أ ن تكبير الانتقال س ل ن ا عند الجمهور و أ و ج ب ه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ل أ ن ه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه و سلم ن من غير تكبير و قال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي و حدثني عن مالك عن م ي شياب عن سالم بن عبد الله أ ن عبد الله بن ع م كان يكبر في ا ل ص ل ا ة كلما خفض و رفع زاد أ ش ه ر و كان يخفض بذلك صوته يخفض بذلك صوته لا شك أ ن رفع الصوت ل ل ح ا ج ة ل ل ح ا ج ة و ا ل ح ا ج ة إ ذ ا كان إ م ا م الحاجه داعي لرفع الصوت و لكن إ ذ ا كان م أ م و م ف إ ن ه لا داعي لرفع الصوت بل يخفضه كما كان بن عمر فرفع الصوت و خفضه تبعا ل ل ح ا ج ة و حدثني يحيى عمالك ن عن, عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة رفع يديه حذو منكبيه و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع رفعهما دون ذلك إ ذ ا افتتح ا ل ص ل ا ة رفع يدي حذف منكبيه و إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع رفعهما دون ذلك و عرفنا أ ن ه في المرفوع نعم ماذا يقول كذلك كذلك يعني مثله الرفع للركوع و الرفع من الركوع مثل الرفع لتكبيره ا ل إ ح ر ا م و لا شك ان هذا موقوف من ر و ا ي ة نافع عن ابن عمر وهو مرفوع من ر و ا ي ة سالم يقول حدثني عن مالك عن ابن عيم وهب ا بن كيسان القرشي مولاه المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يعلمهم اي يعلم أ ص ح ا ب ه من التابعين التكبير في ا ل ص ل ا ة كان يعلمهم أ ن ه كان يعلمهم التكبير في ا ل ص ل ا ة قال وهب فكان ي أ م ر ن ا أ ن نكبر كلما خفضنا و رفعنا كلما خفضنا للركوع و السجود و رفعنا من السجود كما مر بنا مرارا و حدثني عمالك ن عن ابن شهاب انه كان يقول إ ذ ا أ د ر ك الرجل ا ل ر ك ع ة يعني مع ا ل إ م ا م فكبر ت ك ب ي ر ة و ا ح د ة أ ج ز أ ت عنه تلك ا ل ت ك ب ي ر ة حدثني عمالك ن عن ابن شهاب انه كان يقول إ ذ ا أ د ر ك الرجل ا ل ر ك ع ة ا ل إ د ر ا ك مفهومه أ ن ه مع ا ل إ م ا م ل أ ن المنفرد يقال ادرك نعم بل يمكن أ ن يدرك المنفرد ا ل ر ك ع ة بالركوع لا بد من ا ل ق ر ا ء ة قبلها فالنص ظاهر في ا ل م أ م و م إ ذ ا أ د ر ك الرجل ر ك ع ة مع ا ل إ م ا م فكبر ت ك ب ي ر ة و ا ح د ة أ ج ز ا ت عنه تلك ا ل ت ك ب ي ر ة قال مالك و ذلك عنده ع ن د ن ا إ ذ ا نوى بتلك ا ل ت ك ب ي ر ة ت ت ح ص ل ينوي بتلك ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل و ا ح د ة إ ذ ا جاء و ا لمراك ثم كبر و لحق ب ا ل إ م ا م ت ك ب ي ر و ا ح د ة ينوي بذلك ت ك ب ي ر ة الافتتاح التي ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م و ت ك ب ي ر ة الانتقال تدخل فيها تدخل فيها ينوي بذلك ت ك ب ي ر ة الافتتاح ل أ ن ه ا الركن هذا ر أ ي هذا حمله على ما يراه ل أ ن ه ا ركن عنده ابن شهاب نقل عنه أ ن ه لا يرى ا ل س ن ي ة يرى تكبيره ا ل إ ح ر ا م سنه ما يرى ا ل ر ك ن ي ة فالمؤلف يبي يستدل و يسكت و لذلك قال و ذلك عندنا إ ذ ن ق ل أ ن ه ا الركن فتدخل فيها تكبيره الانتقال فسره مالك على مذهبه أ م ا ابن شهاب فلا يحتاج إ ل ى ن ي ة ل أ ن ه لا يرى وجوب تكبيره الاحرام ل ن ه ي ر ا سوى ن ب و سئل مالك عن رجل دخل مع ا ل إ م ا م فنسي تكبيره الافتتاح و تكبيره الركوع ح ت صلى راكبك ما اكبر ثم ذكر أ ن ه لم يكبل تكبيره الافتتاح و لا عند الركوع و كبر في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فقال يبتدئ صلاته أ ح ب إ ل ي يبتدئ صلاته أ ح ب إ ل ي ل أ ن ه صلى من دون تكبيره الاحرام و ا ل ص ل ا ة من غير تكبيره الحرام لا تنعقد لا تنعقد و يقول أ ح ب إ ل ي يعني ظاهر اللفظ أ ن ه لا على سبيل الوجوب لكنهم عن ا ل م ا ل ك ي يقولون على سبيل الوجوب و ا ل إ م ا م مالك رحمه الله قد يطلق هذا اللفظ أحب إلي في الواجب و هذا من ورعه ا رحمه الله كما يقول ا ل إ م ا م أ ح م د في بعض الواجبات يعجبني في بعض المحرمات يقول لا يعجبني أ و أ ك ر ه كذا هذا من ورعهم ا و لو سهى ا ل م أ م و م مع ا ل إ م ا م عن تكبيره الافتتاح و كبر بالركوع ا ل أ و ل ر أ ي ت ذلك يوم مجزئا عنه ن كبر جاء مع ا ل إ م ا م و ادرك ت ك ب ي ر الاحرام جاء و الامام يكبر تكبيره الاحرام و ق ف سهل ظن انه كبر و ما كبر ثم تذكر مع ركوع ا ل إ م ا م أ ن ه لم يكبر فكبر و لو سهم على م ا ت ك ب ي ر الافتتاح و كبر في الركوع ا ل أ و ل يعني في الركعه الاولى ناويا بذلك تكبيره الافتتاح رايت ذلك و م ج ز ئ ا عنه ل أ ن ا ل ق ر ا ء ة في مثل هذه ا ل ص و ر ة تسقط عنه ل أ ن ه مسبوق بل في حكم المسبوق إ ذ ا نوى بها ت ك ب ي ر ة الافتتاح بخلاف ا ل إ م ا م و المنفرد ا ل إ م ا م و المنفرد تلزمه تلزمه في أ و ل ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه يلزمه بعدها ق ر ا ء ة قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي ت ك ب ي ر ة الافتتاح في الذي يصلي لنفسه يعني المنفرد فنسي ت ك ب ي ر ة الافتتاح أ ن ه ي س ت أ ن ف صلاته لماذا لبطلانها بترك الركن الذي هو مفتاح ا ل ص ل ا ة و قال مالك في إ م ا م ينسى ت ك ب ي ر ة الافتتاح حتى ي ف ر غ من صلاته قال أ ر ى أ ن ه يعيد أ ر ى أ ن يعيد نسي أ ن يكبر ت ك ب ي ر ة الافتتاح ل أ ن ا ل ص ل ا ة لم تنعقد حتى يبرغ من صلاته قال أ ر ى أ ن يعيد و يعيد, الصلاة يعيد ويعيد من خلفه ا ل ص ل ا ة لبطلانها و إ ن كان من خلفه قد كبروا ف إ ن ه م يعيدون ل أ ن ص ل ا ة ا ل م أ م و م م ر ت ب ط ة بصلاه ا ل إ م ا م تبطل ص ل ا ة م أ م و م ببطلان ص ل ا ة إ م ا م ه هذا الارتباط في ه كثير من ا ل أ م و ر و إ ن كان لا يلزم الارتباط في كل شيء سبق ان قلنا في من صلى من ناس محدثا ناس أ ن حدثه نعم ف إ ن ه ي ع ي د ا ل ص ل ا ة دون من خلف لكن هنا باعتبار أ ن ا ل ص ل ا ة لم تنعقد أ ص ل ا وهناك الصلاه مع الحدث من ع ق د ه و هنا مع الترك التكبير من ع ق د ه الفرق بينهما من وجه أ ن الحدث لا يعلم به ا ل م ا م و يمكن أ ن يصلي مع ا ل إ م ا م ا ل ص ل ا ة ك ا م ل أ و لا يدري أ ن ا ل إ م ا م وحده لكن هل يمكن أ ن يصلي مع ا ل إ م ا م و لا يدري أ ن ه المكبر نعم المسبوق ممكن نعم ا ل أ ص م لكن ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض في إ م ا م معه ا ل م أ م و م و ن بغض النظر عن كون ا ل ج م ا ع ة فيهم ك ث ر ة أ و ق ل ة يعني مع ا ل ق ل ة يتوجه مثل هذا القبر لكن لو قلنا أ ن ا ل إ م ا م سهى تقدم و سهى أ ن يجهر بالتكبير نعم و سهى أ ي ض ا أ ن يجهر ب ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة الجاهليه كبر سرا و تبعه ا ل م أ م و م تصور هل نقول يعيد او لا يعيد تصورنا أ ن ا ل إ م ا م كبر سرا نعم ا ل أ ص ل عدم ا ل أ ص ل أ ن ه ما كبر نعم يعني كونه سهى وكبر سرا و ي ج ز م من نفسه أ ن ه كبر ت ج ي ص ل ا ة لكن الماموم أ م م نعم و ل أ م يرى أنه على ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل عدم ما سمعه يكبر و ا ل أ ص مج... ل أ ن ه جهر رأاه وقف في المحراب ورفع يديه ا ل إ م ا م يتصور أ ن ه م ف ر د هل نقول ل ل م أ م و م صلاتك ص ح ي ح ة باعتبار أ ن ا ل إ م ا م كبر سرا و صلاته ص ح ي ح ة لنفسه و كذا من خلفه أ و نقول أ ن ا ل أ ص ل ب ا ل ن س ب ة ل ل م أ م و م نعم أ ن ه ما دام ما سمع التكبير و ا ل أ ص ل عدمه ان ا ل إ م ا م لم ي ك ب ر ب ا ل ن س ب ة ل ل م أ م و م ا ل م أ م و م ر أ ى يديه لكن هل يغلب على ظنه انه كبر و هو إ م ا م يحتاج إ ل ى شهر لا تكبرتها ل ا ن ت ق ا ء ا ل ا م ر ا سهله إ ل ا ل ه الكلام ا على تكبيره الحرام التي لا تنعقد ا ل ص ل ا ة الا بها نعم في تعارض الاصل مع الظاهر في تعارض الاصل مع الظاهر هذه مساله بغايه الاهميه في تعارض ا ل أ ص ل مع الظاهر وهذه م س أ ل ة عرضنا لها ميراث حتى في هذا الدرس ذكرناها فتحتاج الى مرجح تحتاج إ ل ى مرجح الظاهر ما دام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من ا ل إ ق ا م ة وفي مكانه في محرابه نعم, نعم. الظاهر انه كبر و ا ل أ ص ل العدم أ ن ه لم يكبر سم سم الله عليك باب ا ل ق ر ا ء ة في المغرب والعشاء عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أ ب ي ه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر أ بالطور في المغرب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ ن ام الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها سمعت و ه ي ق ر أ والمرسلات عرفافا ف قالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه ا ل س و ر ة إ ن ه ا لاخرهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ بها في المغرب عن مالك عن أ ب ي عبيد م و ل ى سليمان بن عبد الملك عن عباده بن نسي عن قيس بن الحارث عن أ ب ي عبد الله الصنابحي قال قدمت ا ل م د ي ن ة في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصليت وراءه المغرب ف ق ر أ في الركعتين ا ل أ و ل القرآن ي ي ن بأم و س و ر ة س و ر ة من قصار م ف ص ل ثم قام في ا ل ث ا ل ث ة فدنوت منه حتى إ ن ثيابي لتكاد أ ن تمس ثيابه فسمعته ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن وبهذه ل ا ي ه ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب عن مالك وحده يقرأ ل ر ك عن ة بأم ا ل وسورة من القرآن وكان يحيى ق ر أ أ بن سعيد عن عدي بن ثابت ا ل أ ن ص ا ر ي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرا فيها بالتين والزيتون يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ق ر ا ء ة في المغرب والعشاء أ ي في مقدار ا ل ق ر ا ء ة والجهر بها في صلاتي المغرب والعشاء وقدم المغرب والعشاء على الصبح ل أ ن الليل سابق النهار يعني الليل متقدم على النهار فاليوم يبدا اليوم المشتمل على الليل و النهار ي ب د أ من غروب الشمس ف إ ذ ا ب د أ اليوم من غروب الشمس أ و ل ما نعد المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم إ ل ى آ خ ر ه و أ م ا ت س م ي ة ص ل ا ة الظهر ا ل أ و ل ى ل أ ن ه ا إ ن م ا ب د أ بها في حديث إ م ا م ا ل جبريل أ و ل ب صلى به ص ل ا ة ا ل أ و ل ى الظهر قولهم ن الليل سابق النهار ا ل هذا يعارض ما جاء في قوله جل و علا لا الشمس ينبغي لها أ ن تدرك القمر و لا الليل سابق النهار هم يقولون الليل سابق النهار نعم لكن كلامهم هذا يقولون ل أ ن الليل سابق النهار و الله جل و علا يقول و لا الليل سابق النهار هو من حيث الاصطلاح لا شك انه سابق ل أ ن ه ي ب د أ من غروب الشمس فيكون ا ل ل ي ل ة كل يوم سابق على نهاره نعم و أ م ا ما أ ش ي ر إ ل ي ه ا ل آ ي ة فالمراد نفي الاضطرار ما يجي ليل ثم نهار ثم, ثم, ثم نهار ثم ليل أ و العكس ما يضطرب هذا الترتيب الليل ثم النهار ثم الليل ثم, ثم ا ل نهار ثم نهار ثم نهار ثم نهار ثم نهار ثم ل ي نهار ثم نهار ثم نهار ثم نهار ثم نهار ثم نهار ثم نهار ثم ن ه ا ل ا ل نهار ما يجي ليل ثاني قبل النهار فالمنفي اضطراب نظام الكون و لم يترجم ا ل ق ر ا ء ة ب ص ل ا ة الظهر و العصر لماذا ل أ ن ه م ا سريتان ترجمه لهما البخاري باب ا ل ق ر ا ء ة ب ص ل ا ة الظهر باب ا ل ق ر ا ء ة ب ص ل ا ة العصر لا شك أ ن من ت ر ج م لهما اراد إ ث ب ا ت ا ل ق ر ا ء ة و هم معنى أ ن ا ل إ م ا م اذا قام أ م ا م المؤمنين و كبر أ ن ه يسكت حيث لا يسمع و ن ه لكن ليس م ع ن ا هذا أ ن ه لا ي ق ر أ نعم فمن ترجم ب ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة الظهر والعصر م ر ا د ه إ ث ب ا ت القراءه فيهما حدثني يحيى عن مالك عن م ن شياب ع ن محمد بن جبير بن مطعم عن أ ب ي ه جبير بن مطعم قرشي ا النوفلي و قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر أ ا ل ط و ر في المغرب ذلكم قبل أ ن يسلم قبل أ ن يسلم جاء في فداء الاسرى يقول و ذلك أ و ل ما وقر ا ل إ ي م ا ن في ق ل ب ي و قد تحمل الحديث حال كفره لكنه أ د ا ه بعد إ س ل ا م ه لو أ د ا ه حال كفره يقبل و لما يقبل لا يقبل فيصح التحمل حال الكفر يعني قبل ا ل ت أ ه ل يصح التحمل لكن ا ل أ د ا ء لا يصح إ ل ا بعد ا ل ت أ ه ل يصح تحمل الصبي يصح تحمل الفاسق تحمل الكافر صحيح لكن لا يؤدي إ ل ا إ ذ ا صار أ ه ل ا ل ل أ د ا ب قرا بالمغرب قرا في ص ل ا ة المغرب س و ر ة الطور قال الترمذي ذكر عن مالك أ ن ه كره أ ن ي ق ر أ في المغرب ف السور الطوال نحو الطور والمرسلات الحديث الذي يليه في المرسلات وهذا الحديث في الطور ق و ل الترمذي ذكر عن مالك أ ن ه كره أ ن ي ق ر أ في المغرب السور الطوال نحو الطور المساله يعني التمثيل بما ورد يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون ص ي غ ل تمريض يظن ب إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة نجم السنن مع تخريج للحديثين انه يكره ا ل ص ل ا ة ب ي ا ت ي ل ل س و ر ت ي ن نعم و قال الشافعي لا أ ك ر ه ذلك لا أ ك ر ه ذلك بل أ س ت ح ب ه و المعروف عند ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن ه لا كراهته ولا استحبار يعني للسورتين بعينهما ق ر أ ه م ا النبي عليه الصلاه و السلام على سبيل القصد أ و أ ن ه حصل اتفاقا و أ ن ه م ا ما تيسر في ذلك الوقت من ا ل ق ر آ ن نعم ا ل أ ص ل أ ن ه تشريح هو تشريح بلا شك فمن ق ر أ ه م ا في المغرب لكن لا يداوم على ذلك لا يداوم على ذلك ق ر أ ه م ل ه ص ل ا ة ا ل م غ ر ب بقصد الاقتداء و الائتساء و جرح ذلك كما لو ق ر أ س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف مع أ ن ا ل س ن ة جاءت بتخفيف ص ل ا ة ا ل م غ ر ب يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أ ن أ م الفضل بنت الحارث و ا ل د ة عبد الله بن عباس و اسمها ل ب ا ب ة بنت الحارث ا ل ه ل ا ل ي ة سمعته أ ي سمعت ابنها عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أ ن أ م ه سمعته ما قال سمعتني ا ل ل ه أ ص ل ان يقول أ م ي سمعتني هو لا بد من إ ض م ا ر القول لا بد من إ ض م ا ر القول عند هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ا بن مسعود عن عبد الله بن عباس أ ن أ م الفضل بن تحل ا سمعته و ي ق ر أ فقالت له يا بني لقد ذكرتني فقالت له سمعته يعني ا ل أ ص ل عن عبد الله بن عباس قال إ ن أ م ي أ و أ م ا ل ف ض ل ا ل أ م ا ن ة سمعتني فقالت لي يا بني لقد ذكرتني هذا حق السياق ل أ ن المتحدث ا ل أ ص ل هو عبد الله بن عباس المتحدث الذي روى ا ل ق ص ة هو عبد الله بن عباس صاحبها فيقول هذا فيه التفات و إ ن شئت فقل تجريد تجريد ايش معنى تجريد عبد الله بن عباس جرد من نفسه شخص ا ً تحدث عنه فقالت له يا بني لقد ذكرتني يعني شيئا نسيته لقد ذكرتني بقراءتك هذه ا ل س و ر ة إ ن ه ا لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ بها في المغرب ه ذ ي المخرج في البخاري ومسلم وفي البخاري في ا ل و ف ا ة ا ل ن ب و ي ة من الصحيح من ر و ا ي ة عقيل عن ابن شهاب ثم ما صلى لنا بعدها حتى ق ب ر ه الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ففي م ش ر و ع ي ة ق ر ا ء ة هاتين السورتين و ق ر ا ء ة ما ورد و إ ن كان ا ل أ ص ل في ص ل ا ة المغرب أ ن ه ا تخفف و حدثني عن مالك عن عبيد الله عن أ ب ي عبيد حدثني عن مالك عن أ ب ي عبيد عبد الملك ا ل م ذ ح ج ي روى له مسلم و علق له البخاري مولى سليمان بن عبد الملك ابن مروان أ ح د ملوك بني ا م ي ة و حاجبه عن عباده بن ن س ي كندي قاضي ط ب ر ي ة عن قيس بن الحارث كندي الحمصي عن أ ب ي عبد الله الصنابه عبد الرحمن بن ع س ي ل ة قال قدمت ا ل م د ي ن ة في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر و قدم ا ل م د ي ن ة بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه و سلم ب خ م س ة أ ي ا م قدمت م د ا ل ي ن ة في خ ل ا ف ة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب ف ق ر أ في الركعتين الاوليين ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة س و ر ة من قصار المفصل من قصار المفصل و السؤال الذي وردنا اخ سؤال يقول ما ص ح ة ما يقال أ ن ا ل س ن ة في المغرب ا ل إ ط ا ل ه و أ ن التخفيف من بدع بني أ م ي ه هذا أ ب و بكر أ ب و بكر ق ر أ في الركعتين ا ل أ و ل ي ن بام ا ل ق ر آ ن و س و ر ة س و ر ة يعني في ا ل أ و ل ى سوره و في ا ل ث ا ن ي ة س و ر ة من قصار المفصل و أ و ل مفصل س و ر ة قاف ثم قام في ا ل ث ا ل ث ة فدنوت منه حتى إ ن ثيابي لتكاد أ ن تمس ثيابه فسمعته ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن و بهذه ا ل آ ي ة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ ه ذ ي ت ن ا و هب لنا منك ر ح م ة انك ت و ح ر وهذا ضرب من القنوت ل أ ن المغرب و تر النهار كما جاء في الحديث فرضت الصلاه ركعتين ف أ ق ر ت ص ل ا ة السفر و زيد في الحضر إ ل ا الصبح ف إ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة و إ ل ا المغرب ف إ ن ه ا و تر النهار و هذه س ن ة م أ ث و ر ه عن ابي بكر ي الله عنه قد أ م ر ن ا ب ا ت ب ع ه و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا صلى وحده يعني منفردا ي ق ر أ في ا ل أ ر ب ع جميعا أ ر ب ع ركعات في كل ر ك ع ة ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة من ا ل ق ر آ ن ط و ي ل ة و ق ص ي ر ة المقصود أ ن ه ي ق ر أ يقرا و أ ي ض ا ورد عنه عليه الصلاه و السلام أ ن ه كان ي ق ر أ في ا ل ث ا ل ث و الرابعه لكن لا على سبيل الاستمرار و كان ي ق ر أ أ ح ي ا ن ا بالسورتين و الثلاث في ا ل ر ك ع ة ا ل و ا ح د ة من ص ل ا ة الفريض يعني من القصار ثبت أ ن النبي عليه الصلاه و السلام في ا ل ن ا ف ل ة ق ر أ ا ل ب ق ر ة ثم النساء ثم ع ل عمران ي ق ر أ أ ك ث ر من س و ر ة في ر ك ع ة و ا ح د ة إ م ا م ا كان أ و م أ م و م ا و بجواز ذلك قال ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة و غيرهم قال ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرن بينها فذكر عشرين من مفصل سورتين في كل ر ك ع ة و أ ي ض ا ً أ ق ر الذي ي ق ر أ س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص بعد ا ل س و ر ة و يقرا في الركعتين من المغرب كذلك ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة ا ل س و ر ة و حدثني عن مالك و حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن حازب أ ن ه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العشاء ف ق ر أ فيها بالتين و الزيتون زاد النسائي في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و في ا ل ث ا ن ي ة بالقدر نازلناه في ل ي ل ة القدر و هما من ق ص ا ر المفصل يقول الحافظ الخبر محمول على أ ن ه كان في سفر و السفر يطلب فيه التخفيف و ح د ث أ ب ي ه ر ي ر في الصحيحين أ ن ه ق ر أ فيها إ ذ ا السماء ش ق ت محمول على الحظر لكن لا يلزم أ ن يكون هذا في السفر بل ا ل أ ص ل فيه انه ما دام ق ر أ ن ا و ينصح في السفر والحظر بلا إ ش ك ا ل نعم باب العمل في القراءة في نسال الله ن ا بن ذكرا عن أ ب ي ه عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الركوع عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث ا ل ت ي م ي عن أ ب ي حازم التمار عن البياضي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم بالقراء ة فقال إ ن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض ب ا ل ق ر آ ن عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه أ ن ه قال قمت وراء أ ب ي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا افتتحت ا ل ص ل ا ة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قلت وراء أ ب ي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاه عن مالك عن عمه أ ب ي سهيل بن مالك عن أ ب ي ه أ ن ه قال كنا نسمع ق ر ا ء ة عمر بن الخطاب عند دار أ ب ي جهم ب ا ل بلاط عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا فاته شيء من ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م فيما جهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة أ ن ه إ ذ ا سلم الامام ق عبد الله بن عمر فقرا لنفسه فيما يقضي وجهر عن مالك ن ان يزيد بن رومان أ ن ه قال كنت أ ص ل ي إ ل ى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني ف أ ف ت ح عليه ونحن نصلي الحمد لله رب العالمين الله لله صلى وسلم على عبده ورسوله عبده رب وبرك نبينا محمد ع ل ى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في ا ل ق ر ا ء ة باب العمل في ا ل ق ر ا ء ة يعني في ا ل ص ل ا ة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حنين ه ا ش م ي عن أ ب ي ه عبد الله عن علي بن أ ب ي طالب أ م ي ر المؤمنين رابع الخلفاء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ل ب س القسي نهى عن لبس القسي فتح ا ل ق ا ف ي وكسر السين ا ل م ش د د ة و ا ل ت ح ت ا ن ي ة أ ي ض ا م ش د د ة ل أ ن ه ا ي ا النسب ثياب م خ ط ط ة بالحرير تعمل بالقس موضع بمصر ق ر ي ب ة من تانيس القسي ياء كيا يا الكرسي زيدت للنسب ي ا النسب م ش د د ة ونسمع بعض طلاب العلم يخففونها خ ط أ قل من ت يقول م مشدد نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني يجمع المدل ي ياءه ياء وياء بين ة خطر خف لأن النسب بألف لأنه لا يجمع بين البتل نسب عنها إذا عوض هذه ابو م يمانية لم امرأة يمانية ر أ الألف ة عنها لكن لو تعوض عنها قلت تعوض هذه ا ل ت ش د د ي ي ق ل أبو عبيد أ ه ل الحديث يكسرون القاف قسي أ و القسي لكن هذا خ ط أ قل هذا خ ط أ ق لانه حجر ل أ ن يلتبس بجمع قوس قوس جمعه قسي وقيل أ ص ل ه ا القزي بالزاي منسو إ ل ى القز هو ضرب من ا ل إ ب ر ي س ن ونوع من ا ل ح د ي د نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب معروف أ ن ه ا ن ه ي خاص بالرجال الذهب والحرير حرام على ذكور أ م ت ي حل ل إ ن ا ث ه ا اتخذ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خاتم الذهب فاتخذ الناس خ و ا ت م ف أ ل ق ا ه ت ر ح و ع ن ت خ ت م الذهب وعن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في الركوع ومثله السجود وقد جاء التصريح به في ر و ا ي ة مسلم وفيه عن ابن عباس مرفوعا أ ل ا و أ ن ي نهيت عن ا ل ق ر ا ء ة في الركوع والسجود و أ ن ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن ر ا ك ع ن او ساجدا كل هذا يدل على تحريم ا ل ق ر ا ء ة في الركوع والسجود هو في السجود لا يتصور لكن قد يشكل على بعض الناس الدعاء بما يوافق ا ل ق ر آ ن يعني لو قال في ا ل سجوده ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا ع ذ ا ل ر و قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ا د ي ت ن ا وقد أ م ر أ ن نتخير من المسائل و أ ن ي ك س ر من ا ل س ؤ من ا ل م س أ ل ة و أ م ا السجود ف أ ك ث ر و ا فيه من الدعاء فقامنوا ان يستجاب لكم ف إ ذ ا دعا بما يوافق ا ل ق ر آ ن لا على ن ي ة ا ل ق ر ا ء ة و لا على ن ي ة ا ل ت ل ا و ة يدخل في التحريم ولا ما يدخل نعم هو يقصد الدعاء و لا يقصد ا ل ت ل ا و ة ا ل آ ن هل الملحوظ اللفظ أ و القصد يعني ل و الجنب مثلا ما يقصد ت ل ا و ة يقصد وردها اليومي ولا أ ق ص د التلاوه ولا أقرأ, اقرا ايه الكرسي ومعوذتين و ي ر يعني يرد في ورده شيء من القران وقال ما اقصد ا ل ت ل ا و ة انا أ ق ص د وردي ايش يقال ل ق ر ا ولا تقرا نعم ويقول ما أ ق ص د التلاوه انا ما اقصد ا ل ت ل ا و ة ولو أ ق ص د ا ل ت ل ا و ة ما اخذت من أ و ل ا ل ق ر آ ن ومن أ ث ن ا ئ ه ومن آ خ ر ه ق ر أ ت متتابعه نعم إ ذ ا كانت ا ل آ ي ة ك ا م ل ة مفترضه في آ ي ة الكرسي مثلا او س و ر ة الاخلاص المعوذتين وكذلك نعم ا ل أ ص ل منح ا ل أ ص ل المنح و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للدعاء ه و يقصد بذلك الدعاء في السجود وقد أ م ر به ف أ ك ث ر فيه من الدعاء فقاموا ما استجاب لكم بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص يصير ا ل إ م ا م يستعجل في قراءته ثم يركع وقد ب د أ في الفاتح و ي ر د أ ن يتمها الماموم ي ت م هو ا راكع وبعضهم يبدا ب س و ر ة ثم يتمها وراكع هذا موجود يبقى عليه آ ي ه او ايتين و يعرف أ ن ا ل إ م ا م يطيل الركوع هذا داخل في النهي بلا شك ل أ ن ه يقصد تلافه نعم هذا داخل في النهي ف إ ذ ا ركع ا ل إ م ا م ف ق ط ع ا ل ق ر ا ء ة تابع ا ل إ م ا م ر ك ع إ ذ ا ركع ف ا ر ك ع و لا يجوز لك أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ن تراكع قد يقول قائل ا ل ف ا ت ح ة ركن منا كانت ا ل ص ل ا ة و ركع ج م ا نقول نعم ا ر ك ع اركع و أ ن ت ا ل آ ن في حكم مسبوق و أ ن ت ا ل آ ن في حكم مسبوق يسقطعك ما لا ت س ت ط ي ع من ق ر ا ء ة كيف لا هو من يعني من شده الحرص ي على, على هذا الركن يريد أ ن ي أ ت ي بي على أ ي ح ا ج ة هذا موجود يعني من بعض من عندهم حرص يريد أ ن يكمل على أ ي ح ا ج ة و يخشى أ ن يكمل هو قائم يرفع الامام ثم ت ب و ت الركعه فلا يستطيع التوفيق بين ا ل أ م ر ي ن هذا لا ي م ك ر هذا موجود سمعناه فلا يجوز له أ ن يتابع ا ل ق ر ا ء ة ف إ ذ ا ركع ا ل إ م ا م عليه أ ن يركع نعم يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمم عن ابي حازم تمار دينار اسمه مولى ا ل أ ن ص ا ر قيل مولى الغفاريين عن البياضي بن عمرو الخزرجي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون خرج على الناس وهم يصلون في رمضان وقد علت أ ص و ا ت ه م ب ا ل ق ر ا ء ة وقد علت أ ص و ا ت ه م بالقراءه يصلون ايش أ و ز ا ع كل واحد يصلي لنفسه ويصلي الرجل مع الرجل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى بعض ا ل ص ح ا ب ة ا ل ل ي ل ة ا ل أ و ل ى ثم اجتمع إ ل ي ه في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ك ث ر ثم ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة ضاق المسجد ثم ترك ذلك خ ش ي ة أ ن تفرض عليهم فصاروا يصلون أ ف ر ا د أ و ز ا ع قد يصلي الواحد بصلاه أ خ ي ه وهكذا خرج عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وقد علت اصواتهم بالقراءه فقال ان المصلي ّ يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به مقتضى اللفظ المناجاه مع رفع الصوت مع خفضه نعم ا ل م ن ا ج ا ت مع خفض الصوت بخلاف المناداه فتكون برفع الصوت إ ن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ان خ ف صوته ولا يظهر بعضكم على بعض بالقران و لا ي ج ه ر بعضكم على بعض في ا ل ق ر آ ن يقول ابن بطال مناجاه ت المصلي ربه ع ب ا ر ة عن إ ح ض ا ر قلبه و الخشوع في ا ل ص ل ا ة يستحضر أ ن ه بين يدي ربه تاليا راكعا ساجدا منكسرا بين يديه لكن من من الناس اليوم ا ل القليل نادل من يشعر ب ل ذ ة هذه ا ل م ن ا ج ا ت أ و ل ما تفقدون من صلاتكم الخشوع فالخشوع مفقود الله نادر يقول م ن ا ج ا ت ا ل مصلي ربه ل أ ن ا ل ص ي غ ة يناجي بما يناجيه م ف ا ع ل ة م ن ا ج ا ت تقتضي أ ن تكون من الطرفين كليهما على أ ن هذه ا ل ص ي غ ة جاءت من طرف واحد سافر فلا طارق ز ي ذ النعل من وجه واحد من ج ه ة واحد ومن طرف واحد هنا يقول ابن بطال م ن ا ج ا ت ا ل مصلي ربه ع ب ا ر ه من إ ح ض ا ر القلب والخشوع في ا ل ص ل ا ة و م ن ا ج ا ة الرب لعبده إ ق ب ا ل ه عليه ب ا ل ر ح م ة والرضوان يعني ب ا ل م ج ا ز و ا ل م ك ا ف أ ة وما يفتحه عليه من ا ل ح ل و م و ا ل أ س ر ا ر بسبب هذا الانكسار وحصل لكثير من ا ل ع ل م أ ن ه م إ ذ ا ا س ت غ ل ق عليهم شيء من المسائل فزعوا ل ل ص ل ا ة وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله عز وجل فتحت لهم المغاليق منهم من يفزع إ ل ى الذكر منهم من, من يفزع إ ل ى ا س ت غ ف ا ر منهم من يكرر ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة لكن لا شك أ ن ا ل ص ل ا ة ما ف ز ع يستعان بها على النوائب استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة وفي الحديث الحث على بال على ا ل ص ل ا ة والخشوع فيها وهو لبها والله المستعان ولا يجهر بعضكم على بعض ب ا ل ق ر آ ن ولا يجهر بعضكم على بعض ب ا ل ق ر آ ن وهذا في, في المنفردين أ م ا ا ل إ م ا م فيجهر كما س ي أ ت ي في خبر عمر رضي الله عنه و لا يجهر بعضكم على بعض ب ا ل ق ر آ ن ل أ ن فيه أ ذ ن يؤذي ب ع ض من بعض بالجهر يقطع عليه قراءته و بعض الناس تتشوش عند أ د ن ى شيء ل ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا رفع ص و ت الجار ب ك ل م ة واحده ما يدري ك ر عليه او في أ ي س و ر ة ي ق ر أ لا يجهر بعضكم على بعض ب ا ل ق ر آ ن ل أ ن فيه أ ذ ن لهذا الجار الذي ي ق ر أ ي ع هذا في ا ل ص ل ا ة و خارج ا ل ص ل ا ة و فيه أ ي ض ا منع من ا ل إ ق ب ا ل على ا ل ص ل ا ة و فيه ايضا ما يمنع من تدبر ا ل إ ن س ا ن يتدبر ما ي ق ر أ ثم إ ذ ا رفع جاره صوته شو ش ع ل ي ه و قطع عليه هذا ا ل إ ق ب ا ل و التدبر يقول ابن عبد البر و إ ذ ا نهي المسلم عن أ ذ ى المسلم في عمل البر و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ف إ ي ذ ا ؤ ه في غير ذلك أ ش د تحريما、نعم. تجد الناس ي ق ر أ و ن ا ل ق ر آ ن ثم ي أ خ ذ الجوال ويكلم يبيع ويشتري ا ل و ص ف و ي ل ل ه ذ ا يقطع على الناس ويؤذيهم بلا شك وهذا أ ش د منع من المنع ب ع ب ا د ه والحديث صحيح لا إ ش ك ا ل فيه له شاهد حديث ب ي سعيد وغيره عند أ ب ي داود يقول وحدثني عم مالك عن حميد طويل ابن أبي حميد عن عن طويل أبي مالك ابن حميد بن أ ب ي حميد طرخان أ و مهران الطويل هو ليس بطويل لكن قيل أ ن ه في يديه طول وقيل ل أ ن له جارا اسمه حميد وهو قصير فقيل له الطويل نسبي ب ا ل ن س ب ة لهذا القصير عن أ ن س بن مالك أ ن ه قال قمت وراء ب بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا ي ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا افتتتح ا ل ص ل ا ة قال ابن عبد البر هكذا في الموطع عند جماعه رواته وراى ابي بكر وعمر وعثمان موقوف وفي الصحيح وغيره صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان ا ل م ق ص و د أ ن ه مرفوع في الصحيح وفي الموطع موقوف في جميع, الموطع في جميع روايات الموطع فكل ه م كان لا يقرا أ و بسم الله الرحمن الرحيم وعند مسلم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أ و ل قراءه و لا في آ خ ر ه ا في ر و ا ي ة كانوا يفتتحون ا ل ص ل ا ة بالتكبير و ا ل ق ر ا ء ة بالحمد لله رب العالمين و هي اصح كانوا يفتتحون ا ل ص ل ا ة بالتكبير و ا ل ق ر ا ء ة بالحمد لله رب العالمين و هذه متفق عليه ا عند مسلم ف ه م بعض الرواه نعم من قول الراوي ن قول انس ي ف ت ت ح و ن ا ل ص ل ا ة بالحمد لله رب العالمين انهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني على حسب فهمه وهذا مثل به ل ع ل ة المتن كما يقول ح ا ف ظ ع ر ا ق ي و ع ل ة المتن كنفي البسمله إ ذ ظن راوي النفي ها فنقله الراوي فهمه من كونهم يفتتحون ا ل ص ل ا ة بالحمد لله رب العالمين أ ن ه م لا يقراون بسم الله الرحمن ل ك ن الحمد لله رب العالمين نقصد به ا ل س و ر ة والا كونهم يفتتحون الصلاه الحمد لله رب العالمين هل ينفي ذلك أ ن ه م يفتتحون بدعاء الاستفتاح هل ينفيه لا ينفيه فليس فيه دليل على عدم ذكر البسمله و الحافظ بن حجر يقول يمكن توجيه هذه ا ل ر و ا ي ة التي أ علت ب أ ن تحمل على نفي الجهر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ً لا في أ و ل ق ر ا ء ة و لا في آ خ ر فكل م كان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا افتتتح ا ل ص ل ا ة لا ي ق ر أ و إ ذ ا حمل على أ ن ه لا تذكر جهرا على الخلاف في البسمله هل هي آ ي ة من ا ل ف ا ت ح ة أ و ليست ب آ ي ة أ و آ ي ة من ا ل ق ر آ ن نزلت للفصل بين السور نعم ما عندنا إ ش ك ا ل في أ ن ه ا ت ق ر أ لكن هل يجهر بها أ و لا يجهر مساله خلافيه بين ه ا م ا ا ل خ ل ا ف في كونها آ ي ة من ا ل ف ا ت ح ة و هذا ينفع في الخلاف في الجهل بها و ع د ه أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة ل س و ر ة النمل لا خلاف بل إ ج م ا ع على أ ن ه ا بعض آ ي ة من س و ر ة النمل كما أ ن ه إ ج م ا ع أ ي ض ا على أ ن ه ا ليست ب ا ي ة في س و ر ة ا ل ت و ب ة و الخلاف فيما عدا ذلك و ا ل م س أ ل ة ك ب ر ى ليست م س أ ل ة س ه ل ة ل أ ن هذا إ ث ب ا ت ل ل ق ر آ ن و نفي له ل و كل من الطرفين يستدل ب أ م ر عظيم الذي ينفي كونها آ ي ة نعم ماذا يقول يقول لوجود الخلاف فيها يعني لو كانت آ ي ة ما جاز فيها الخلاف نعم ل أ ن ا ل ق ر آ ن قطعي والقطعي لا يجوز ان ا خ ت ل ف فيه والذي يثبت أ ن ه ا آ ي ة ي ق و ل اتفاق ا ل ص ح ا ب ة على كتابتها في المصحف يجي هذا عندنا حديث يجي شرشه فما ذهب الشافعي انها آ ي ة من ا ل ف ا ت ح ة وعلى هذا يتفرع الجهر بها الشافعي يجهر ب س م ل ومن قال ب أ ن ه ا ليست ب آ ي ه اصلا ً مع أ ن ه ا ت ق ر أ كما ي ق ر أ دعاء الاستفتاح هؤلاء يقولون تقرا سرا ً وهو المعروف عند ا ل ح ن ا ف ل ة و ا ل ح ن ف ي ة إ ذ ا ق ر أ و ا س و ر ة من أ و ل ه ا ل أ ن ه لا يتعين عندهم ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة و أ م ا ا ل م ا ل ك ي ة فلا استفتاح ولا استعاذه ولا ب س م ة نعم على طول تدعونا ل ص ل ا ه الحمد لله رب العالمين يقول و حدثني عن مالك عن عم عمه أ ب ي س ه ي ل نافع بن مالك عن أ ب ي ه مالك بن أ ب ي عامر أ ن ه قال كنا نسمع ق ر ا ء ة عمر بن الخطاب و على كل حال مرجح م ا ظ م يقول لا لا بسمله من ا ل ق ر آ ن إ ل ا في س و ر ة النفع هذا معروف لكن قول عند ا ل ح ن ف ي ة أ ن آ ي ة نزلت للفصل بين السور و ترجع شيخ الاسلام إ ن ه ا نزلت في فصل من السور يعني آ ي ة و ا ح د ة ومنهم من يقول آ ي ة من كل سوره فعلى هذا م ئ ة و ث ل ا ث ة عشر آ ي ة في ا ل ق ر آ ن كلها بسوره ومنهم من يقول ا س ت ح ي ي هذا موجود نعم ا ل ى ق و ا ل موجود على كل حال القره القره في مثل هذه المسائل في مسائل النفي و ا ل إ ث ب ا ت هم يتبعون الفقهاء والفقهاء عمدتهم ا ل أ د ل ه نعم والقره بالتلقي بالتلقي عن شيوخهم قد ي ك و ن من بعضهم ه أ ل ا ل ن ظ ر و ا ل إ ث ب ان ت ب ا ل ص و ص و ب ع ض ه م اختصاص والقرأة إ ن كان ف ي هناك ضعف في ا ا ل ج و ب ل خ ر ي ف و ا ل ا س ت ع ا ة هم ي س ت ع ذ و ن من ا ي س ت ع ذ و النصوص للأمر ك ما و ي ذ و ن القرار إ ذ ن آية إذن ا س ت ع ا ة آية م ث ل ب س م ا كان من ج ر د ع م ا ل حجة ص ح و لا؟ ي ق و ل ح د ث ن ي هناك ل عمي ا ث ب سهيل ب ن م ا ل ك ع ن أبيه وفي سؤال نافع بن مالك عن أ ب ي ه مالك بن أ ب ي عامر أ ن ه قال كنا نسمع ق ر ا ء ة عمر بن الخطاب عند دار أ ب ي ج ه بالبلاط ب ج ه م عامر وقيل عبيد بن حذيف الصحابي قرشي عدوي من م س ل م ة الفتح بالبلاط موضع بين السوق والمسجد مبلط كما في القاموس وغيره يقول بن عبد البر كان عمر رضي الله عنه كان مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر يعني بالبلاط وفيه تخصيص لما سبق فيجهر بعضكم على بعض في ا ل ق ر آ ن أ ن هذا خاص بالمفردين أ م ا ا ل إ م ا م فيجهر ا ل إ م ا م يجهر وهذا عمر إ م ا م رضي الله عنه و ا ر ض ه وكان يجهر بقراءته كان جاهوري الصوت مديد الصوت رضي الله عنه وارضاه والجهر ا مده أ ر ب و ط ب ا ل ف ا ئ د ة يعني لو صلى ب أ ل ف بألف شخص وجهه رفع صوته بقدر ا ل م ك ا ن ولا نتصور وجود آ ن ا ت ل أ ن ا ل أ ص ل عدمه أ و صلى ب ث ن ي ن يلزمه أ ن يمد صوته مثلما لو كان خلفه أ ل ف لا ل ز ن الصوت لتبليغ ا ل م أ م و م ما هو مثل ا ل أ ذ ا ن تبليغ الغائب رفع الصوت في ا ل ق ر ا ء ة من أ ج ل الاموم فيقدر بقدر ا ل ح ا ج ة بما لا يشق على ا ل إ م ا م ويبلغ ا ل م أ م و م يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا فاته شيء من ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م فيما جهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة انه إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م قام عبد الله بن عمر ف ق ر أ لنفسه فيما يقضي وجهر فاته من ص ل ا ة المغرب ركعتين فقام ل ي أ ت ي بهاتين ركعتين يجهر فيهما بالقراءه ن ه م يجهر بالسنتين فيما فاته ليجهروا ف ق ر أ فيما يقضي و جهر بجمع ما يقضي مما يجهر、فيه. لكن لو فتى ا او ثلاث من العشاء يجهر في ث ن ت ي ن و لا يجهر في واحد هذا يترتب عليه أ م و ر و هو أ ن ابن عمر يرى أ ن القضاء يحكي ا ل أ د ا ء م ط ل ق نعم القضاء يحكي ا ل أ د ا ء م ط ل ق و الركعتان الاوليان جهريتان فاتتا يجهر و يترتب عليه أ ن ابن عمر أ ي ض ا يرى أ ن ما يدركه المسبوق آ خ ر ص ل ا ة و إ ل ا لو كان يرى أ ن ما أ د ر ك ه أ و ل ص ل ا ة و أ ن ما فاته هو ا ل آ خ ر ما جهر ل أ ن الركعتين ا ل أ خ ي ر ت ي ن لا يجهر فيهما بكذا يقول الباجي يحتمل أ ن يكون جهره فيما يقضي ل أ ن ه يرى أ ن ا ل م أ م و م يقضي على نحو ما فاته من ا ل ق ر ا ء ة و الجهر مثل جواه ابن القاسم عن مالك وهذا أ ظ ه ر ي ل الباجي و يحتمل أ ن ه يرى أ ن ما ي أ ت ي به المسبوق يعني ما يدركه المسبوق آ خ ر صلاته والخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة تقدم وهو مبني على الروايتين ف أ ت م و ا وفقدوا و س ب ق ت ا ل م س أ ل ة لكن هذا ر أ ي ابن عمر رضي الله عنهما والا إ ذ ا أ د ر ك ركعتين مع ا ل إ م ا م ثم قام ليقضي وبيقضي ا ل ث ا ل ث و ا ل ر ا ب ع ولا جهر فيهم حتى إ ذ ا قلنا أ ن القاضي ح ك ى ا ل د ا ء قلنا لا جهر يقول حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أ ن ه قال كنت أ ص ل ي إ ل ى جانب نافع بن جبير بن مطعم النوفلي فيغمزني أ ن ي ش ي ر إ ل ي ف أ ف ت ح عليه و نحن نصلي و نحن نصلي يعني اذا أ خ ط أ ا ل إ م ا م أ و ارتج عليه هل يحتاج أ ن يغمز ا ل م أ م و ن اللهم الا إ ن كان ا ل م أ م و ن غ ا ف ل كان غافل و ساهي يحتاج من يغمز نعم ل أ ن ه يقول إ ي ش كنت أ ص ل ي إ ل ى جانب نافع بن جبير بن مطرم فيغمزني ف أ ف ت ح عليه يعني أ ذ ك ر ه بما نسي أ و ص ح ح له خ ط أ ه ف أ ف ت ح عليهما في مصلي لا شك أ ن الفتح ل ل إ م ا م ثابت سواء كان في ا ل ق ر ا ء ة و في غيرها في ا ل ق ر ا ء ة و في غيرها في غير ا ل ق ر ا ء ة بالتسبيح و ب ا ل ق ر ا ء ة يجهر فيما أ خ ط أ فيه أ و فيما نسيه ا ل إ م ا م لكن متى يحتاج ل ل غ م ز نعم إ ذ ا كان غافل طيب إ ذ ا كان ما ه م مامو هذا اللي قد ما عنده و ا ح د هو يصلي و ي ق ر أ و أ ش ك ل عليه آ ي ة و ارتج عليه في آ ي ة يشير إ ل ي ه يعني هات يعني ط ل ب منه الرد ب ا ل إ ش ا ر ة و هنا يقول فيغمزني يقول نحن نصلي بهذا قال مالك في م خ ت ص ر بن عبد الحكم و أ ش ه ر بن حبيبي في جواز و فتحه ا ل إ م ا م ب ا ل أ و ل ى من إ ج ا ز ة الفتح على من ليس معه في ص ل ا ة ل أ ن ه إ ن كان ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن لكنه في معنى ا ل م ك ا ل م ة و لذا منعه بعض منع بعضهم الفتح على ا ل إ م ا م نعم ل أ ن ه في معنى م ك ا ل م ة ا ل إ م ا م كره الكوفيون الفتح على ا ل إ م ا م لماذا ل أ ن ه في معنى ا ل م ك ا ل م ة أ ن ت تخاطب ا ل إ م ا م بتصحيح خ ط أ وقع فيه أ و بتذكيره لشيء نسيه ف ك ر ي م لكن الصواب أ ن ه مطلوب م ا يكفي أ ن نقول جائز ولذا يقول اجازه مالك والشافع و أ ك ث ر العلماء قد تردد صلى الله عليه وسلم في آ ي ة فلما انصرف قال أ ل م يكن في القوم أ ب ي يريد من أ ج ل ه ان يفتح عليه نعم ا ل آ ن عندنا صور لهذه ا ل م س أ ل ة إ م ا م م أ م و ن هذا ا ل م أ م و م ي أ ت م بهذا ا ل إ م ا م لا إ ش ك ا ل في كونه يفتح على امامه نعم. إمام معه م أ م و م وثالث لا يصلي معه ا ل م أ م و م لم يحفظ ما ي ق ر أ ه ا ل إ م ا م فلا يستطيع ان يفتح على الامام الثالث حافظ نعم هل لمن كان خارج ا ل ص ل ا ة ان يفتح على ا ل إ م ا م له ذلك و ي ت ف ر ع على ذلك مسائل لا تحصى لو افترضنا ج م ع مسجل في شريط بنفس القراءه له يقرا هل له أ ن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءه ذ ا كان ما عنده أ ح م د أ و يتقدم قليلا ً ي أ خ ذ مصحف ويفتش ويشوف التلاعب بالعبادات يصل إ ل ى حد ل أ ن ه وجد في بعض البلدان في المحرام شاشه, ها. شاشة الإمام يقرأ منها الإمام. لا لا لا ادخال, إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسع فيه و إ ل ا ي أ ت ي يوم ن ا ل أ ي ا م ان ق ا ل ص ل ي وهم سجل خلاص ا ليش ت ك ل ف موظفين و نربط أ ئ م ه ما ن د ع و قد وقع في يدي كتاب قديم قديم ع ن ي من خمس و عشرين س ن ة او أ ك ث ر كتاب صغير اسمه كشف القناع عن ص ح ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في المنزل خلف المذياع ت ص ل ا ل بيتك ولا ي لا شيء هذا توسع غير مرضي هذا يسلب العبادات روحه و لبه يعني افترض انك ت ق ر أ في س و ر ة و كنت تسمعها قبل ا ل ص ل ا ة و بعض الناس يستعمل الصلوات ب ك ث ي ر من النوافل ل ل م ر ا ج ع ة ل م ر ا ج ع ة ما حفظ و سمع في المسجل أ ش ك ا ل هذه الشيء ض غ ط ليصبر او ت ق د م و فتح المصحف و ت أ ك د من ا ل آ ي ة التي تردد فيها و هل للمصلي أ ن يفتح على شخص لا يصلي جالس جالس ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ا خ ط أ يفتح عليها المصلي ولا ما يفتح عليه هو يقرا أ ق ا ل ق ر آ ن والصلاه ة إنما ا ل إ ن م ا ي ا ل ق ر أ س ه هذا أ م ر مفرغ منه لا يجوز أ ن ي ق ر أ لنفسه فضلا ع ن يفتح لغيره مسألة المسائل يعني المسا... صور. صور لهذه ا ل م س أ ل ة شخص جالس ي ق ر أ يرفع صوته أ و ل ا هذا منهي عن رفع الصوت ه ا ل ث ا ن ي يصلي من ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة انه في معنى ا ل م ك ا ل م ة والفتح بقدر ا ل ح ا ج ة الحاجة والحاجة بقدر إذا كان لا يصلي إ ذ ا سلم يفتح افتح سلم يفتح. نعم إنه افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح ا ل ع ل م ل أ ن ه ا ي ن ت ا ب ه ا ك و ن ه ا قرآن و ا ل ق ر آ ن ل اف ي ب ط ا ل ص ل ا ة و ينتابها أ ي ض ا ً كونها مخاطبه محادثه ل ل إ م ا م نعم ف هذه م س أ ل ة نعم ق ا ط ع ابن نسير ق ا ط ع ابن نسير قراه الراوي بن بشير قال نون والقلم مما يصدر و هو يصلي هذا تقصد شخص يصلي فقرا أ ل شخص ي ق ر أ اسماء ا ل ر و ا ة و يحدث مثلا ً فقال ق ا ط ع ابن بشير فقال الدار القطني نون والقلم م س ت و ل ى يعني بالنسل ما و ببشر وهذا أ ش د أ ش د من ا ل ف ت ح على غير المصلي في ا ل ق ر آ ن لكنه فتح عليه ب ق ر آ ن وهذا يوضح لنا م س أ ل ة الفتح في ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه قد لا يقصد مقطوع به التلاوه بل ل المقصود ا به المكالمه لكن كان ل م ص ل ح ة ا ل ص ل ا ة شيء والرد على مثل في حاله الدار القطني ان صحت نعم فليس من م ص ل ح ة ا ل ص ل ا ة ليس هذا م ص ل ح ة ا ل ص ل ا ة كانه ما يملك نفسه احد ل م س أ ة الثانية و يفتح على القارئ هو ا ل د و يقضي حاجه وجهه ما يملك نفسه كره الكوفيون الفتح ل ا ل إ م ا م ل أ ن ه من باب المكالمه يعني و ي ن كان بلفظ ا ل ق ر آ ن لكنه المقصود به وهو ظاهر المكالمه لكن حديث اليس في القوم أ ب ي هذا يرد حاجه ا ه مالك والشافعي و أ ك ث ر العلماء لما ذكر والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين